بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين حامين تنزل من الرحمن الرحيم يرحم من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بَشيرَ وَنَذيرًا فَأَْرَضَ أَكْثَرُهُم فَهُمْ لا يَسمَُون دَشِرَ وَنَغيرًا فَعْرَبَ أَكْثَرُم فَهُمْ لا يَسممَظُون وَقَاُ قُلُبُونَ فِيكَِّةٍ مَِّا تَدُونَ إِلَيْ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُوا مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُوا وَدَائِنِكَ حِجَابٌ فَعْمَلَ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ تَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن آمَنُوا آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إِ الذيذ نَ آمَنُ وَععملِلُ الصَّالِحَاتِ لَهُ آجرٌ غَيرونَ النُون قُلْ الأئِكُم لَلتكفُرونَ بالَِّذ خَلَق الأرضضَ فيِي يَوْومَين وَتَجعلونَ لَهُ أَدَدَا قل اإنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين, ذلك رب العالمين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 في اربعه ايام سواء للسائلين في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتي طوعا او كرها ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ قَالَتَا أتينا طائعين فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْضًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ إِنْ أَعرَضُ فَقُلْآذَرُتُكُمْ صاعِقَةَ مِثْلَ صاعقَة عَ وَثَمُودًا فإِنْ صاعقة مِثْلَ صاعقَةِ عَ وَتَودًا إِذْجاءَتهُ مُقْفُصُلُ مِنْ بَيْنِأَديهِم وَمنِنْ خَلْفهمْ أََّ تَعبُدُ إ الله إِذْجأتهُ مُفْفصُلُ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان انا بما ارسلت به كافرون به كافرون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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَستحذ العم علىهذ فَأخَذَتهمم صاعقَة العذاابِهون بما كانوا يَيكسبون فحذ العم على الهد فَأخذَتهمم صاعقَة العذاابِهون بما كانوا يَيكسبون وَونَجين الذيينَ آممَنُ وَوكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما شَِدَ عَلَهم سَمْعهُم وَأَدَصَرُ وَجُلُودُ بِمَا كانَوا يَعملَلون حتىَتَّ إِذَا مَ جَأُهَا شَهِدَ عَلَْم سَمْعهُم وَأَدَ صَرم وَجُلودُ بِمَا كَوا يَعملَلون وَقالَاوا لِجُلودِهِمْ لِمَا شَهِدُم عَلَن وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ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 وذلكم غننكم الذي غنتم بربكم أضاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعثوا فما هم من المعتبرين وَإِذْ يَسْتَعِظُونَ فَنَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهُمْ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 إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغنبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغنبون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 ولا نجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله الناعون ذلك جزاء اعداء الله الناعون لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون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 نجعلهما تحت اقدامنا ليكونان من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ و ابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره في الحياه الدنيا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من وَمِلَ صَالِحَهُ وَقَالَ إَّنيِي مِنَْ المُسْنمِين وَلَا تَسْتَوحَسَلََةُ وَلَ السَّءَ وَلَا تَسَْو الحَسَلَ وَلَ السَّء إِدفَعَ بَِّه أَحسَن فَإِذَاَّ الذي بَيْنَكَ وَبَْنَهُ عَدَوى ف فَعَِّ يأَحسَنُ فَإذَ الذي بَنكَ وَضَنَهُ عَدوى فَإذَ الذي بَينَك وَضَينهُ عَدَوَةٌ كَأَهُ وَد حَمم فَإذَ الذي وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا عَظِيمٍ وَإَِّا يَزَغََّكَ مِنَ الشَّيْلْطونِ نَزْغُون فَْتَعِث بالِل وَإَِّا يَزَغََّكَ مِن الشَّيْلْطونِ نَزْغُ تََعِث بالِل إِهُ السَّمَُّالِيم إِهُ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 الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فَإِنِ اسْتَكْثَرُوا فَالَّذِينَ انْتَظَرَتْ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى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 أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ وَإِهُ لكتاب ععَزيز لا يَأتيِي البَعْطِل مِ بَْ يَديْهِ وَلا مِنْ خلَفِهَا لا يَأتِييل البَعْطِلُ م بينَ يَدييْهِ وَلا مِنْ خَْفِه تَزل ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ان ربك وَلَوجَعَنهُ قُرآنَ عجَمََّ قالوا لَلَ فُ الصِلَ السيَةُ وَلَجَعَنهُ قُرْآنَ جَمَّ قالوا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ آذَانُهُمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ ثانيهم وقر وهو عليهم عماء اولئك ينادون من مكان بعيد اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبًا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ نَنعْمِل صالِحا فَلِنَفْسِنَا وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ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 اذننا كما منا من شهيد ويوم يناديهم اين شركاء قالوا اذننا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الانسان من دعاء الخير لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط وَإِنَّ السَّهُ الشَّ فَ يَأُوسُ قَنُطَ وَل إِن أَدَقُهُ رَحْمَةً مَِّ مِ من بَعْدِضَ اللَّ أَمَسَّتْهُ لَقُولًاهذَل وَل إِن أَدَقُنهُ رَحْمَةً مِا مِن دَعْدِضَ الرَّ أَمَ السَّدهُ لَقولًا هذال وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعَذَابِهِ لَلْحُسْنَى وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعَذَابِهِ فَلنُ نَبِّ أنَّينَ كَذَروا بِمَاعَمِنُوا وَلَنُ ذيقََّهُم مِن عَذاَابِ غَلض فَلُ نَبّ أنَّلَ كَذَروا بِمَا عَمِنُوا وَلَنُذيقهُم مِن عَذاابِ غَلض وَإذاَا أَن عَمنَّ عَ الْهِسَانِ عضَبَ وَنَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِمْ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ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 سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق سنريهم اياتنا في الافاق وفي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 ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء محيط قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله